ولا زمان الخانعين وأتى زمان الفاتحين يا أمتي لا تيئاسي الله خير الناصرين ولا زمان الخانعين وأتى زمان الفاتحين يا أمتي لا تيئاسي الله خير الناصرين سيري على نهج الهدى وتسامقي بالشامخين لا ترهبي من بغيهم فجموعهم في الخائنين وتقدمي في عزة وشجاعة لا تستكين وامضي بنور الله يقينا فالله خير الحافظين من مات دون يقينه فحياته في القالد لذاتنا لا تنتهي وحياتنا عجلا تبين زمان الخانعين وأتى زمان الفاتحين يا أمتي لا تيأس والله خير الناصرين بعض النفوس كريمة والبعض يمشي كالمهين يا أمتي لا تخضعي للكافرين الغاصبين يا أمتي ثوري علي من حاط نار الكافرين يا أمتي إن العولى في ضربي طاغوت اللعين لا ول